إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن ان يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راق وظن ن أ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد ا ل أ م ي ن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 فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين الله أكبر الله